فكذب واعصى ثم اذبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلا فاخذه الله نكال الاخرة والاولى ان في ذلك لعبرة لمن يخشى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 لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ